لعلهم يهتدون

أ من رمين السلام

ف ا ل س م ع و ا ل أ ب ص الله ر و ا أ ذ ق الحسنى مما تشكرون وقالوا أئذا

م و س و ع ذ ا ب ا ل خ ل ا ب م ا كنتم ت ع م ل و ن ن إ م الاسلاميه يؤمنوا بآياتنا ذ ذ ي ن إ ذكروا بها و ب

و ل ن ن ي ق ه موسوعه م النابلسي ب ا أ د ى دون ل ع ذ ا ا أ للعلوم ن و ن الاسلاميه أعرض

I'm making these on the run.